أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض الظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العشر يسرا إن مع العشر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم